بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارف على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحن قبل الله بأن آيات دبقوا لي الصدح إلى آيات دبقوا القنطن يشحن سورة الصافة نبي الله إبراهيم قصد الله الوتري هو ألا كبر إله وأولاد في عنيسي مركو كسهو ترضي في العراق فبشرناه وحنو بشعرين بغلام ويلحالي من ذل بطن فلما بلغ مركو جال معه الصعي الشقيين يعمل مركو جاله ويلك سوا إسماعيل قال بحول يا بنية يروي أب إن أنا أروان أركي في المنام أني أنا ألبخك كجورعيه فالذل بلاه وكافر سما دا ترا واحد كل طاي قال ويلكي وحرية أب أب افعل فال ما تمر وحلو عمري ستجدني وادي جهل إن شاء الله الله ذو دعمنا صابرا نقوى صبرا فلما أسلم أمر كهوجان سمين إبراهيم في يدي وحجة أهده كهوجان سمين ويلكن أبده كهوجان سمين ووثله ووجي فيل الجبين دنا ووجي في فرجعنا الله فرجعنا وفرروه جواب ساسة كم غنت فارج بان أفرر فارج بان حريسانيوه فلما أصل معه إبراهيم وإسماعيل مركب كوهشيين وإيهوغان سمين قوة له وقوة فيه للجبين لنعه فارج بان أفرر بأله سبحانه وتعالى ولكن ديناه وان أرده محاند اي يا إبراهيم اي يا إبراهيم اي إبراهيم قد صدقته وكاره ما يصير اره يا اره يدي inna annahu kadhalika sidas ya nu nji'u aba almarina almuhsinina inna hadha ka sayy lahu huwa yasawu albala wa imtihan way almubaynu adiy nabiullah ibrahim xali ibraahim oo furuudadii wa takrumaysay yaani gaawraci inaad gaawraca laga arabay sidana kuugu fumoode gaawraci ma marka waxaa weey nabiullah ibrahim sida saalla kun naxariistay isagii wiilkiisa ba wii kuluna wa ismaaciil yahoodu xayid yahdeen ee wa ishaaq doha nin wa binumurabihii ilaadiinta iyo kuuta yaqaynay wa arad fi soo muslimteedii yahoodu qaadatay ahaa markii hore culway baan abuurteen iyaga baan abuurteen ismaaciil yahay way نبي الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف وكان شجع يني عبد المطلب بروحه الندري تبنو الهدو يشيله متجورا تبنك يو في دويله شي متك الجورع عبد الله كصابح عليه خير بني مخزومه عبد الله ابتياش هبايل وبرقول حالات بينويل ككفرنا لنا مركب بقول حالات مطرواس ابن النبي ayya wana daynaa waan u dhawaaqnay oo maxaanu anta munaddaha ka dambaysaa bimaana ay ya ibraahim Ibrahimu, qad saddaqta waadrumaysaa arruya arruyadi inna anaguna kadalkaas sida an ibraahim u ya naji wa samafala inaga saasale in aan muhsinayn noqono inaa hada لهو يسوى البلاء امتحان ويا ألم بينه عضو واضحة وحل لي هاي نبي الله إبراهيم يقولك أَدْ وَشَعْلَةَ أَدْ يعني شاعيل حد كبحثن العلمي وجوه الرجيم يسققه سدته اللي اللي حتيرة يورد الشيء والعلم يورد على باله شاعيل كاسلو امتحان يا باله مر كأبر كله سيء وجي إلى سبحانه وتعالى وفدناه حان بيذبح المدبوح كل قورعه عظيم اوين وتركنا وان كذا تركنا كباقيه ابراهيم في الاخرين الذات كدب سنه الحسن امون احسن سلام النبت غليها اهاتو على ابراهيم ابراهيم دوشي سنهبت غليها اهاتو وحال يدي ويلكي وحياه يتصلحو كيالمينا ميشه قورع ميناي كودو داهي وحا غواد محسر باي كير هتاي ميشه ادم مخلوق و ارقت ديديه Murku Wilkibai on apu, murkanankaava. Hän on lukenut, että hän on jäänyt ja hän on jäänyt ilehtyä. birta-sare, on ollut birta-sare, birta-sare, birta-sare, adu sare löyhikisi, ja Wa on ollut birta aduwan u goolab waxa ka soo qaad waxba inta kale aqeedyay nago taaluqday halkii bu ku gowracay nabi ilay ibraahim ejiba furiyad ya ilahi ugu furay wa fadeenaa waxaanu ku furay wiilki ismaaciil aha bi dhibixin gowra bi madbuuhi kullu gowruu adiymiinowey qog luu furtay wa waxna ino hada ku فني آدم كدينك طاي سواه إبراهيم أمان يوم وح كلاك سلام النبتي على إبراهيم إبراهيم دش ساطين كذلك سداس يانو نجي وابال مرنا المحسنين كواس ما فلا إنه إبراهيم من عبادنا أدمها يجي بكم من المؤمنين المؤمنين تها وبشرناه وبحشرينه بيساق إساق نبيا حالو النبي هاي نبي قاسمين صالحينا صالحين تلاميذ نبي الله إبراهيم وحال يري Murki Amarsella, Tussi, Hedgeye Amarshissa. Hän sanoi, että hän on saanut tämän. Hän sanoi, että hän on saanut tämän. Hän sanoi, että on kara, on saanut tämän. Hän sanoi, että hän on saanut on saanut tämän. Hän sanoi, että hän on saanut tämän. Hän sanoi, että on saanut صفي يوم رواه تدوب شهر بين حضرة سو سعتي ولكن هذا الله سماه نجح طور كوكسها وحل جوذي عكارها نبي لعبراهم وحالته سيعماره يبيت في بيت ياله تسعي الله فليهي سلام على إبراهيم كذلك النجيل المحسنين إنه إبراهيم من عبادنا الضماد يد كمديها ألم منين أم مننتها وبشرناه عن غب شعرناه بإسحاق إسحاق نبيا حاله النبي هاي ومن الصالحين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 nabii illah ibrahim ee saaq wal barakee taram badan ba katarmay ismaeel de dadku tarmo wadad kan qureyshi arabta lo yaqaan isaagna dadkan bani israeel ee ciida ka badan meel ya katarmay anbiye way ahaayno intii nabii ibrahim ka dambaysay wixii nabii ahaay la diruduriyadi sunbay ahaay u barakee seen isaagna u barakee seen yahayoo inta soo nabii ba ka beertay wabaarkana uu ala ibrahim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 umruktu wayna waxaay gumeysigi fir'o gumeysanayay iyo badi qarqigeedi ay ka nabad galeen wana sadnaahum waanu u gargaaray muuse iyo harun iyo qoomkoodi fakaanu waxay ahaayeen um iyagu al-qaalibina kuwa qaalibnugday markay iyagu fir'o isqabtayn iyaga ka adkaaday Haluu ollaan Suppahnuu Taala Musiia, nabi Harun, aulaa aharun kovin hän. Hän jättää, että onko kyllä tässä nyt jäljy, jää nabin nemo, jää rasol nemo, joo, joku kyllä tässä voi alle lihain. Vähän nyt jäljy, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, دعوة دي نوحودي دي نبدا نقوري خيو بلا غافر بين اوغ تگدونا إن شاء الله بركه كربدا سالا نبت قليل وا لو غرغاراي فرعون ولو ايغا غالب نقود وا كي بدي انت ايغا لوغ جيخا وا دوي لوغ مكاي بخينو فرعون كدعي الله عليه والقد مننا وان كلا ليس عديان سينى الا موسى اي وهارونا ود جيناهما وا نبت قليلني وقومهما طلقاربا. من الكرب مروجت العذيمه وينهد ونصرناهم وان اوكركاثي ورسول عنبان اوكدحيناي فكارو وحي اهاينهم موسيه هاروني قومك القاليب ان كوي قيربه واتيناهم او وحان الكتاب كتاب المستبين او وحقديني وهديناهم او وحان كانويناي الصراط الجيد المستقيم اي توسنا توسنا بلغهن هديناهم وحان كانويناي الصراط المستقيم صراط توسنا mustaqim warabta looyaqna jeedka mustaqimka jeedka toobiyaha wajidada qalqaloo caa iyo hareeraha ka yahiin galooyaqana wa taragna waxan kaga tagnaa allehimaa labadaa dushooda fil aakhirina kuwa dambe sanaan xasana ammaan wanaagsan baa laga وترجنا وحنكجت تجنا عليه ما تشوذ في الآخرين الذات كذا مره حدودا سلام النبتي أهاتي على موسى وهرونة إن أنا وكذلك صدق الله بدع النبي وأبى المرن ين نجي وأبى المرن المحسنين كواصمة فلا وإنهما يجون من عبادنا المؤمنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإذا أرأي سكجت شوذ هاتي هم على أساس سلام النبتي على موسى وهرونة Inna għalukke, da' li kasida sa' nuliġiwa al Almu kuwa samafala. Mħajja li innuh ma' ijagu. Min ibadina għaddua maha jegibe kamidahajan. Almu minino ja mu minintaha. Kuwa sa' l-raba' inna udinan Kuwa mu minintaha sa' lihintu ja uvinna tsanoa ambiada. Wajinin nuk ċeqalano. Sidajin Allah allo uċeqala. Allo uċeqalajan. Wajinin cha'alano. uina ċeqalano. Nabi il اذ وقت بور رسول نقضي قال و كيد لقومه تلكي الا تتقون ورا لم يدان كبقينو ما حد وحن عابديسان اتدعون وحد عوده بعل سنم كبعل لاله وتذلون وحد كتغيسان احسن الخالقين هو وحده سمايا كاوو فلان الله ها الله ها ربكم رب اها ربكم والرب ابائكم ابيوقي رب قودا الا ولي نوره الياس اولما قار وحيد و ادريس بيد لكن و عن كفيان اولما دي انبيي دي ريبنو اسرائيل بوها بركه اب تيركيسا و خا لوو شيغا بن ياسين بنو بنو عيزار بنو هارون بنو سا يا فيان شامبانا لا اسرائيل بوها marka waxa weey Ilyas ninka la yiraado waa nabi ma aha la isku hayaay ninka soo dardaarankii kaga tagay yallaleya Ilyas dadkiisu ma ayna samaynaynin wayna Ilyas Lamiral Ilyas lamirul mursaleena kuwa la diray bu kamiday idu waqtiba allah diray qaal u kuuri qowmi tolki ala taqoonan ma waydan baqayn wal mahadu aabudeysan waxan allah aheyn atadcuuna muhad aabudeysan baclan sanamka bacana wataadrun أحسن الخالقين كو أبو كسي كو أحسن اللي شيخ هو أبو ركاكسي وذوناك هو أحسن يده إلا أنت قد قد قم بإسماء الشيخ مابرين وقال إذا قلت بإذن الله أتبعون بعلا ما أهبل بذلك يرى رسال وأتذرون أحسن الخالقين أتذرون أحسن الخالقين ومن كذلك في الكثير أهبل أولاده وإلهي ونهبل أحسن رحمة الله عليه حاجي سحيلي وأتذرون ما كانت أحسن الخالقين الله اللهها ربكم رب جينا والرب أبائكم أبويون رب جيسها الأولين يخرج فكذبوه ويبنيه وحالي يجلس وحراعي مكتوم فكذبوه ويبنيه فإنهم يجمعون حال محضرون في العذاب عذاب حال محاضر إلا عباد الله دوم مخلصين مخلصين إلا دوميس المخلصين أو المخلصين إلا الله كنوي إلا ذو استثمر مقدّم كارك ما بعث سنم تصل وحاليه كهارم مركين توجاله وكل لقى صائص مقدّعنا كهربا قد إلا لكن كنه عباد الله المخلصين العذاب مهين به عذاره الله إياه شوي بينين ضبع دي دي اليداد يرباع راعي ملك بينين عذاب كهالحاضر إن دونه ملك قيام لكن الدون ماذا أله عذاب الحاضرين ماك فكذبوه ويبينين محاياه فإنهم يقولوا محضرون في العذاب الحاضرين إلا عباد الله إلهي الدومي دس المخلصين عباد الله iyaga nanartha la hadarin oo taraka waan في tagnaa caliyi iliyas fil aakhirina dadka dambe سلام hasan amam wana dadka damba amaanay salaam in bad galiyaha taala iliyasina iliyasina waxa way laftigu waa ibri marka ميك هؤلاء أيوة اي حس استعمالهم قلاد العبر جاي وقلاد اليهود اللقذادا مركو إبراهيم دي أكلو بيلا مثا إبراهام بيدا إبراهيم إسماعيل بيدده إسرائيل بيدده واللقاء يجولينه بكرة ياسينا دوتها يا ما هالجمع قل يا وحي على آل ياسينا يا أجرين سداين كودين الله يحلي إنا سدا كذلك وأبى المرنا نجي المحسنين كون صمفله انه الياس من عبادنا اتمهيهم غبده المؤمنين المؤمنين و اين اللود النبي لا اله الا هو لمن المرسلين اسمه كميده مرسلين تو كميده اذ اكتب كميده نجيناه ان نمدجلني واهله يسقي خاصكيس اد معين ضمان الا عجوزا اسلام مويه وفي القابلين كو علاب كو كميده ثم دمرنا وانها هلاقني الاخرين كو يكله Allahu fi La ilah Subhanahu wa Taala nabi Loh. Kesätyy soiilla ertaa ei. Aivan kipu kasaan raa'i, Irak muu karaa'i. Şam bulletteki, sedu ma laud derai. Wat şan magalu, bariga de hakamida şam kamida, ya laud derai. Berke waaki Nabi wuxii dhaacayay maqashay anuu tolkay baan ku noqonbayti markaa illa islaantaamooyada dadkii kale ee la socday wayna bad kale wayna lood nabii ilaahi lood lood binu haaran laminal mursaleena mursaleen tu kamidahay ala farina kuwi kale wayna kumidinku arabay la tamuruna wadmareysan alehim ala qawmi luur musbihina wa barigi iyo bilayl habeenkiiba fala taaquluna ka halay calamad markii dhulka lala gooyey meeshi ba hadaba wax wayaanu agmari kara majido قال أن المركى عرب ثم المركى شاموس صفريان وثيم بريشين هبئن كمركى غورا هيم ماليني هبئ مو أدمريسا وروهم يلا وح يو بعرا نيم باله مركى نقول إن يكون عدونا لدون السداسى الدين في الإسلام كا سدابا إنهم قبسم وإنكم إذن كلا تمرون وأدمريسان عليهم دش هذا مصبحين وبرجي حالات شوكتان يوم الليل هبئن كيفا فلاتعقلونم يلا وح بفهم ين وح بعرا نبي الله يو نصر من المصالين المصالين تو كميتها إذا وقت بلشى أبقى أوردونتي إلى الفلك الدونتي المفعولين اللي بيحيرها رين فساهمه ولقد طورتي فكانوا واحد من المدحدين كل اللي جت عليه بنغدي فالتقمه وحال قي الحوط حوط كي بالقي وهو السجناء يونس مليمون للدجال سنجاه يوحى للدجال ولليمين فلولا أنه السجن كان هذان وكمل هالهاين من almusbihin kuwa allahu tusbih sadu alla abida la labithu kun daga allah fi badani xudka badriisa ila yawma yub'athuna inta dadka laga soo baxnaayo nabi allah nuuf waxa loo diiray meesha ninna waa layda ninna waa jazeera tu ibn umari waxay ku taala مرك عذاب في كل عواي، أنت عذابك أيش هو جيه؟ يمرك على ما ذي هي سير كان يصاب بحير ربنا بحص ما ينوح على ما ينك سير كان إما الله إما دينه، مرك شو إله نبت قليل، مرك dontiiba marka badawaylku ku kacdo badiiba li qigaaday markaas waxaa lagu heshiyay arruuf ka turro yaa lagu heshiyay من loo qoray sidii markaas ay yuur isku soo baxday markaasuu sadex goornmadkii la qoodhiyo markii dambeyntu dharkay iska dhagat iyo isku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 معنا أنبياء ذين لصفا لي ماأها، ويكلفذ بذينهن ولعجم لا أفض بذنهم محمد لا أفض من عليه سلامة سلام، لكن اللي صفان يماأها قبيال الدرتين، إلا كنت سيدأ أكلفذ بذينهن، وإن أجن الله سبحانه وتعالى سيدأ أكلفذ بذينهن، وإن يونس النبي الله يوнос، لما لا الموصالين كوالذين يبكى مديهاي، إذا وقت بيه أبقى دونتي إلى الفلك دونه المشحن اللي بعيه، ما في قوم كيسنتو عذابو بل قارع. أي طوبك هنا لساو كم غن وعجادي إن العذاب في كل دين فسألهما ولقوري طرطاي ذاتك دون تصرع فكانوا بح هذه الململو الحدين كويلجاق قال بنقض هو حلقي الحوت حوت كي بعلقي وهو إسون أيونس ملئ من أحد لله دجال سياه وح الولد دجال ملين فلو لأنه إسقوا كان حدون أهل هين من المصابحين قوة تسبيح صدا أدون أهل لله بيثوك وكنا قال لها في بدني حودك على شيء يوم إلى يومي ما ليجبعث الله صباحنا إذا أمرك من المصابحينه واضع عدي باله وحكم ذا الذي أمرك حودك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توصلك إنما إشاك قادناه الله وحلاه جت توصله فحبني آدم هو مر كله شوكل الله جم الله وحلاه جت توصله دم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين waxa kaloo lagu towasula dhibaatooyada u sheegatay sidii nabi ayo inni ma saney shaydaan u binisba wadiba tado wad u towasuli karta amal kaaga salihana wad ugu towasuli karta wad adu u aad samaysay waxa kaloo nabi ilaa nabi ga jecel jaahi sidii mayse nabi ga jacaylkiisa romantarbay aad kaloo hadii ruux kula joogaad ku towasula salaxa مركي أبار ترددعي وحول إله بريغي النبي قاعد يشوف النبي قاعد عن خوفه توصل يصيره أدير كيسن أبا سان خوفه توصله أبا تعيش به بتصير بيوه مرك توصل كواحد خوفه توصله كرت دبعته ده دم مرك يونس كان حدانو كميده ان ميلن سبخينا لا لا بيسووو كن قال لها في بدن علوشيسا الى يومي إلى ارا انت ددك لا سووخين اي لوو هو ان صوتري بالعراي بنانكي بان كسو توري سقيم و ضعيف يحي وا ان بتنا عليه من يقدين گيدها ان گنتا لهيد يقدينكا وها لوو فسر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 midhiisu nidurbo way soo baxaan baalay marka geedkaas lagu daboolay midha lagu sameeyay waxa leelayahay baalyaro ugaadha u iman jirto aanahuu nuujin jirsi adu taasu xadiith ma laakin tana Allah wuxuu leeyahay bil arai Bananki baan kusooturay waana saqiman u buko oo dhaif yahay wan ka duldalinay wa arsalna wa hanudti markaa dambe ila 100,000 boqol kun aw yaziiduna bal yaziiduna wukaziyatayn fa aman wayfuma fa kuwa iyaga ilaahiin intii waqtiga culimadu waxay leeyihiin boqol dambe loo diray waakuwa horeey qol iyo waxayda waakuwa cusub waxay ku marka لقد سنة عرب تواحيه شك الشكيئي وحفظة فايدة ما يشانوا بمعنى بلوة إضرابة بل, بل يزيدونو قران كالنور ملوت بك يتبت الله وحوليها وارسلناه وحان وقدرها إلى مئة ألف بقولكم أو يزيدون بل يزيدونو كزياتي بقول لدى صد وقدرها بقول لدى صد وقدرها أدود دد انتسال الله دير فآمنوا وإخما جب أهام وإخما فمتعناهم وإنقروا إلى حين أنتي وقت أنتي يعني لما هلاقينه ما يذكر دبادنتان فصفتهم قلنا لقرشة بهذا الله صنعها يا مرد نقول له محمد بالليلة هاي فصفتهم بالوادي قلنا لقرشة أم خلقنا الملاكث ملاكث مجانا بوره الناس وهم يجون شاهدون أي جبتشو كأهية والكوا voi, heidän oli. Allah magablu leih. Idin louvillen. Ymmärrätkö, että heidän oli se, että heidän oli se, että heidän oli se, että Sad oli se, että heidän oli se, että heidän oli se, se, marle weeydeen ilaahi baa malaa'ikadu ma diraa wa gabdo marle ilaahi baa dalaybeede marle way caabadeen ba malaa'ikti sadax gaalnimu weey oo madwal ba goonideeda cadaabka ay ugu warayaan allah wuxuu leeyay fasaftiin bal nabiile muhammadow sallallahu alayhi bal weeydi al rabbika ar-rab da'ina uskunatu ray wuxuu yaguuna shaahiduna goob jogbi ka ahay halkaan malaa'ikada gubta ka dhigayn suuratu jumaad baa wax gaar inuu sameeyo wuxuu doonay ka min la wa waxa ya dalayba le gaalada haday malaayixu gabda alla tahay oo yadoo duhaayo waajin bay dhinaydo yadoo saradi minal jindi bayidada balin say galme leeyima dento allah wuxuu leeyahay alla innahum iyakum minafki min ajli ifkain bain abuurkooda darti la yaquluuna waxay allah allah baad dalay waynahum yagunu lakadibuna bainalayaal asfal banat makabru dooran laha cala binay wiilanka dooran la hadu caruur samaysanayo gabda yuwile sam إنكم قبلها أدنعبت هنا في السيسار ميوت لها إذ تلك إذن قسمة ديزة علىكم البنون وله البنات تلك إذن قسمة ديزة وقسمة جائرة مركات صدا لهذه الصفاء موحوا الله الدورتين البنات قبلها على أل البنين والميوك الدورتين ما لكم حايدين سيكون هذا اليوم كيف سيدة تحكمون أحكمتين صدا؟ فلا تذكرون ميدا وأنتمين محاذو حكمتين إلى هى قبل الليل يدنكوا إلى الليلين بنتها بحيد قوة أسف البنات على البني ما لكم حايين شورادة كيف سذابا تحكمون السذع أحكمتين فلا تذكرون ميدا وأنتمين وحيه وسيدات والله سبحانه وتعالى.